وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ من بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه 129. وليهم ربه بذنبهم وَلَا ولا يخاف